كلا لا ايللم يموتى لناسف عن بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب